الله <تصفيق> الحمد لله يريد المغضوب عليهم و لا أعتدنا للكافرين ثلاثة إِلَّا لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جزاء. وذللت ودلنا بقوفنا دلنا ويقع عليهم بآية من فضة من فضة وأكواب كانت وأسوان جرت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا تضعون فيها كاسا جميعا الله مله حمدا الله اصبر الله اصبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله Yeah, Yeah, I know. فِكَّ بُكْرَةً وَأَصِيلاَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ يا الله لمن كمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 pesan